ثلة من الأولين وطليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِفَّا مَنْ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَأَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِن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 زقوم فمالئون منها البطن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أَفَرَأَيْتُمَّ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَنَّ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 لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفتهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون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 شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر بالعالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا. أقرب إليه منكم ولكن ولكن لا تبصرون فلولا لئن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين